Allahumma waalaikum salam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.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 مرحبا بالكرماء، مرحبا بشعب تونس العظيم، أنا والله إن حبكم يجري في دمي، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما يسر لنا الاجتماع بكم واللقاء بكم وإلقاء هذه المحاضرات، أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتقبلين عنده سبحانه وتعالى، وأسأل الله تعالى كما جمعنا هنا على غير دنيا تضمنا، ولا أنساب تجمعنا أسأل ربي جل وعلا أن يجمعنا يوم القيامة في الجنة على سر المتقابلين وليجعلنا الله تعالى يوم القيامة مع المتقين الأبرار والأمبياء الأطهار آمين يا رب العالمين أي ولحبها الكرام كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى بأصحابه صلاة المغرب من يوم الجمعة ثم خرج صلى الله عليه وسلم ودخل إلى بيته.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 وضعوا له الماء وجاء صلى الله عليه وسلم واختسل ثم نشط ثم اتكأ ليقوم أغمية عليه فلبت وقتا مغمر عليه ثم افق قال اصلى الناس قالوا لا يا رسول الله ينتظرونك فقال ضعوا لي ماء في المخباب مرة اخرى فوضعوا له الماء ثم اقبل صلى الله عليه وسلم وجلس واختسل ثم اتكأ ليقوم فاغمية عليه فلبت وقتا مغمر عليه ثم افاق قال أصلى الناس قالوا لا يا رسول الله ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضر مرة ثالثة وصبوا علي الماء من سبع قرب لم تحل أفواههم يعني أحذروا سبع قرب والقرب هي وعاء من جلد يصنع يضع فيه الماء فوضعوا له الماء وأقبل صلى الله عليه وسلم وجعلوا يصبون عليه الماء حتى برد فأشار لهم بيده أنقفوا يكفي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 الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة الصلاة حتى مات عليه الصلاة والسلام وهو يكررها عجيب لماذا يهتم بصلاة الاهتمام لماذا عند موته ما قال الصدقة الصدقة بر الوالدين بر الوالدين الجهاد الجهاد لماذا قال الصلاة الصلاة لأنه يا أحبتي يعلم عليه الصلاة والسلام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 هناك فرق بين من يصلي ومن يقيم الصلاة، والله جل وعلا في القرآن ما يقول لنا يا أيها الذين آمنوا صلوا ما في آي كر، إنما يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة ويقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة، فكان الله فف الله جل وعلا في القرآن يأمر بالإقامة، أنا أعطيكم مثال، لو دخل علينا وقت الحج، ثم جئنا إلى إنسان وقلنا له يا أخي لماذا رتحت؟ دخل وقت الحج لماذا لا تحج فقال والله يا اخي وقت الحج يكون زحاما شديدا وايضا يمكن ما احصل على تأشيرا والتذاكر تكون غالية قلنا طيب متى ستحج قال والله ان شاء الله انا ناوي حج في رمضان القادم فلما جاء شهر رمضان فعلا لبس الرجل أحسن كيابه ومضاه ولبس الاحرام وذهب إلى مكة وطاف ووقف بعرفاه وبات المزدرفة ورمى الجمرات وذبح الهدي ورجع حج في رمضان يقبل حجة في رمضان يا جماعة ولا لا أجيبه يقبل ولا لا واحد يحج في رمضان ما يقبل حجه هو وقت محدود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 طائم. ماذا يفعل يصلي في المحراب مريم يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الواكعين موسى يقول الله له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري عيسى ماذا قال أول ما رآه قومه وأول ما حملته أمه يقول عيسى وأوصاني بماذا بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إبراهيم ما هو دعاؤه كان إبراهيم يدعو ويقول رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء شعيب يقول الله تعالى عنه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 وهو يدخل أعظم أبواب الرحمة إلى رب العالمين. حليسا على إقامتها في أوقاتها ينصح الآخرين بإقامة الصلاة يا جماعة كم نعرف من الناس مما ربما يمر عليها الأوقات الطويلة وهنا يصلي فيعيش في كآبة ويعيش في مكد ويعيش في, في, في, في أمور من فقدان السعادة كثيرة أذكر جاءني مرة واحد من طلابي في الجامعة واشتكى إلي هما وكآبة و و وضيقا في قلبه يقول يا شيخ أنا علي ضيق في قلبي لو يوزع على أهل الأرض لكفاه فسألته أول سؤال قلت عندك مشاكل اجتماعية قال لا عليك دين قال لا أفيك مرض قال لا قلت إذا ما هو سبب هذا الاكتئاب والضيق قال لا أدري وبدأ يبكي وإذا هو ابن لأحد الوجهاء التجار فقلت يا ابني أنا سأسألك أن تصلي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 من تسع سنوات ما تصلي قال لا والله أنا من تسع سنوات لا أصلي قل طيب يا ابني أنت لا تحتاج إلى رؤية ولا تحتاج إلى طبيب نفسي أنت تحتاج إلى خمس حبات في اليوم اسمها الصلاة احرص يا ابني أنك تقيم صلواتك في المسجد لمدة, لمدة أسبوع وتعال إلي يوم الثلاثاء القادم قال طيب ذهب جاءني والله يا جماعة الثلاثاء الذي بعده والله إن الوجه الذي جاءني في المرة الثانية يختلف عن الوجه الذي جاءني في المرة الأولى رجع مبتهجا حتى أني في المرة الأولى أحاول أن أترطف أنكت أقول لا يمكن تبغى تتزوج يمكن كذا والولد ما قدر يضحك يعني وجه مكتئب عليها غبرة لكن لما جاء في المرة الثانية أول ما رأى لي قال الله يجزيك خير والله يا شيخ أنني في لذة ما ذقتها منذ تسع سنوات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 وأنت انطرح ساجدا بأي أخي شرف لك يا أخي أنت لو يقال لقابل الرئيس ولا قابل ملك ولا قابل واحد مسؤول كلما أردت ادخل عليه لفرح وعددت ذلك فضيلة من فضاء التي اعدت إياها فما بالك يا أخي لما يكون الذي يناديك رب العالمين حي على الصلاة تعالى صلي يقول والله أنا في سعادة ما ذوقتها منذ تسع سنوات وأذكر أيضا أن أحد زملائي دخل على أحد المستشفيات المختصة بالمعاقين. على المستشفى عادة يعني يلبث فيه المريض يبقى فيه أحياناً عشرين سنة ثلاثين سنة حتى يموت يكون عنده كسر في الظهر يكون عنده شلل رباعي يقول أحد الزملاء دخلت إلى هذا المستشفى أزورهم وأصبرهم ويتصدق على المحتاج منهم يقول فجئت إلى أحدهم وإلهو على سريره لا يتحرك منه إلا رأسه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 إذا كنت يعني مرفوعاً، والله لا أتمنى أن أشفى، ليست هي أعظم أمنيات، وليست أعظم أمنيات أن أعود إلى أولادنا، أنا أتمنى صحيح لكن ليست هي أعظمها، ولا أتمنى أن تعود إلي عافيتي وإن كنت أرغب ذلك لكن ليس أعظم الأمنيات أن تعود العافية، قلت له عجبا إذا ما لا تتمنّى؟ قال أتمنى والله هذه الجبهة التي مضى لها. ثمان سنوات لم تسجد لله أتمنى أن يعطيني الله ولو سجدة واحدة. يقول أنا معاق وإذا جئت أصلي أصلي بعيني أو برأسي وحركه الله أكبر سمع الله الحمد لله إني لا أستطيع أن أصعد. يقول أتمنى يا أخي أن يعطيني الله ولو سجدة واحدة ولو سجدة واحدة فقط يعطيني الله ياها لأسجد بين إليه. فماذا يقول يا إخواني وأخواتي الأصحاء؟ ماذا يقول الناس الذي يستيقظ من من نومه صباحا؟ يذهب ويغسل وي ويلبس ملابسه وهو يشيط لكن إفطاره يطلع بالشاي. ماقول يا أخي في شيء اسم الصلاة يا أخي؟ أنت أنصبحت على أولادي كل صباح الخير يا أولادي صباح الخير يا زوجتي. لكن في رب عظيم إلى الآن ما وقفت بين يديه ولا دعوته ولا استعت به طوال يومك. يا أخي من حق الله تعالى عليك أن تقف بين يديه الآن كيف تضيع مثل هذا تنامد أن يحرص الإنسان على ذلك حرصا عظيما يا إخواني أن يكون معظما لها لذلك حدث لما ذكر الله تعالى للجنة والنار يقول الله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة مسؤول عن عملها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 لم نكو من المصلين لاحب العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء هي الصلاة كل العبادات فرضت في الارض يعني ينزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره أن الله فرض عليهم الزكاة طيب، ينزل جبريل الله فرض عليكم الحج يحجون ينزل جبريل الله فرض عليكم الصوم يصومون الا الصلاة لا ينزل جبريل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ويحمله ويرفعه إلى السماء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 مضى النبي عليه الصلاة والسلام في علو عظيم حتى وقف بين يدي ربنا جل وعلا وصل صلى الله عليه وسلم إلى موطن لم يصل إليه قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل وقف بين يدي الله عجيب من الذي جاء به هذا العلو والارتفاع العظيم السماء السابعة هي أعلى السماوات فوقها بحر بين أسفله وأعلى مسيرة خمسمائة عام وفوق ذلك العرش فوق ذلك رب العالمين فإذا ربنا جل وعلا يقول له فرضت عليك الصلاة بس بس ما كلم عن الزكاة لا لأن اللي يصلي سيزكي ما كلم عن الحج لا اللي بيصلي بيحج ما كلم عن بر والدين لا لأن اللي يصلي سيبر والديك فرضت عليك الصلاة وكانت خمسين صلاة في اليوم والليلة ثم خففت إلى خمس صلوات، بمعنى أنك تصني الفجر مرة واحدة تحسب لك بعشر صلوات فجر عند ربنا تصلي الظهر مرة واحدة تحسب لك بعشر صلوات ظهر، تصلي العصر مرة واحدة تحسب لك بعشر صلوات عصر فضل عظيم من ربنا يا إخواري فرضت عليك السلام وينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويتلدي بصناته ويقول عليه الله س وجعلت قرة عيني في السلاة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 يقول في يوم من الأيام جاءت امرأة لاحظت أمي أن امرأة تأتي وتدخل مع النساء في الصلاة في الصلاة الجهرية صلاة المغرب والعشاء وتفعل مثلهم مرة تأتي لابسة بنطلون من غير يعني عباء فوق مرة لابسة شورت مرة لابسة يعني لباسها لا يدل على أنه تهيئة للصلاة وبشعرها وتركع تسجد مثلهم وتخرج كل أسبوع تأتي مرة مرتين يقول فأمسكتها أمي يوما قالت أنتي مسلمة ولا غير مسلمة ولا ما عندك يعني معرفة بأهمية لبس الحجاب في الصلاة كيف تصلين وأنتي لابسة لبس يعني لا يلبقو بالصلاة ولا بغيرها أيضاً في الصلاة لا بد أن تستر شعرك ولا بد فقالت لا أنا لست مسلمة قالت عجيب لستي مسلمة وتأتين تصلين معنا كيف فقالت المرأة أنا بدأ يصيبني هم وغم كثير في حياتي وذهبت إلى عدد من الأماكن التي الناس يجدون فيها السعادة ولم يذهب عني هذا الهم والغم أذهب أشرب ويسكي أذهب مع أصدقاء تقول صحيح أنا أنبسط ساعة ساعتين وأرجع ويصيبني كتمة وضيق في, في النفس تقول فذهبت إلى الطبيب النفسي وأعطاني حبوب ومهدئات لكن لم أجد لها فائدة فقلت خلني أجرب الدين. فذهبت إلى الكنيسة وحضرت معهم وجلست على الكرسي وقام القسيس وقرأ علينا وشغلوا شوية موسيقى ما شعرت أنه أشفى ما في صدري ذهبت للقسيس واعترفت أنا فعلت فعلت فعلت فعلت, فعلت فقال القسيس قد غفرت لك وطلعت لكن برضه ما حصلت شيء فجئت أجرب دينكم جئت ودخلت معكم وسمعت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 ينبغي يا إخواني وأخواتي أن نحرص عليه نحر... لذلك رب العالمين يقول وأمر أهلك في الصلاة ما قال صلي أنت بس لا وأمر أهلك وأمر زوجتك وأمر أبنائك أنت أيضا أمري زوجك وأمري أبنائك بالصلاة والحرص عليه أنا أذكر واحد من من الزملاء يدرس في مدرسة ابتدائية يقول تكلمت يوما عن الصلاة وأهميتها وعن أهمية صلاة الفجر في المسجد وعنده الطلبة في ثاني ابتدائي يعني عمرهم سبع سنوات تقريبا يقول فأحدهم تحمس ورجع إلى بيته وقال لأبيه وأمه ترى الأستاذ كلمنا اليوم عن الصلاة وقال لنا لازم تصلون في المسجد يا أبوي أبغاك بكرة تقومني أصلي الفجر في المسجد قال أبوه قومك تصلي الفجر في المسجد أنا عمري ما صليت المسجد راح راح نام يا شادر رح نام قال يا أبوي لازم ترى إذا ما صحيتني يصلي الفجر في المسجد ما أروح للمدرسة قال روح أرقب بس روح يا ولد روح راح الولد هناك الأب متعود كله له يركب الساعة على وقت الدوام على الساعة سبع أصلا لو تسأل متى يأذن الفجر ما يدري يركب على وقت الدوام يصحى يصلي ركعتين ويطلع للدوام هي يا أخي اسمها صلاة فجر يعني في وقت الفجر ليس اسمها صلاة استيقاظ كلما استيقظت تصلي فلما جاء الصبح الساعة سبع إلى ربع إلى الأب يقول لولد الأم تقول يلا يا بابا ثم يا ولدي المدرسة كامل ولد يمه الفجر ما صليت المسجد قالت يلا يلا بعدين تصلي قال والله ما أروح المدرسة يا ولد يا ولد غير بدل كيف قال والله ما أروح ليش ما خليتوني أصلي الفجر في المسجد نادت الأب يا ولد يمين يسار قال لا والله يمكن. قال خلاص تجلس وثاني ابتدائي يعني محضر الدكتوراهو وراح الأب للعمل ولما جاءت الليلة الثانية جاء الولد عندهم قال شوفوا ترى إذا ما في صلاة فجر ما في مدرسة قالت الأمر رحلوا قلت مش أنت اللي تعلمنا رحلوا ولدنا جاء بكرة إلا قم يا ولدي مدرسة ما في مدرسة يا ولد كيف يجي الأب يعطي كف ركبه ما في مجال والله ما أرقوا مصلي ما أرقوا مروح في المدرسة ليش مصحيتون يصلي الفجر في المسجد فجاءت والله وغابا جاءت الليلة الثالثة جاء عندهم قال اسمعوا هذا الولد أبصط كل يوم غياب اسمعوا ترى إذا بكرة ما في صلاة فجر ما في مدرسة عرفوا أن الدعوة جت فقال زوجته خلاص ركب الساعة على وقت صلاة الفجر الله يعين قالت متى إذن قال والله ما أدري متى إذن اتصل بأمك وسأليها اتصلت بالأم هاليوم ما كيف حالك يوم متى إذن الفجر قالت الأم الله أكبر أسلمتوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا بنتي يا ابن الفجر الساعة خمس وربع الله ينفلك. الحمد لله الله يكتب الهداية الحمد لله انتديتوا انت علي يردمني يا بنتي قالت الحمد لله بس احنا عندنا شغل بكرة الساعة خمس وربع وتركب الساعة على خمس وربع وتركب الجوال وهو يركب جواله ويتصلون على الجيران نذكر عندكم ولد مطوع كذا حبيب قالوا نعم قالوا بالله هو طالع يصلي الفجر يرن الجرس علينا بس حتى يصحينا انبسطوا الجيران الله اكبر لما جاء الساعة خمسة وربع ألا الدنيا عندهم في البيت قائمة الساعة ترن والتلفون يرن والجوالات ترن وجرس البيت كأنها قد قامت الساعة طفها الساعة وفصل الجوال وصلح جاء الأبو عند الولد قال يا الله يا ولدي قم فتح الولد الصغير عيونه قال فجروا للمدرسة <تصفيق> مدرسة يكمل نومي قال لا والله فجر وصحى وفعل راحوا يصلون يقول لي صاحبي عبد الله يقول يا شيخ بعد شهرين جاءنا الأب وإذا الرجل عليه سيمال الخير والصلاح وقال وين المدرس أين المدرس فلان ويردني آه يقول فسلمت عليه قال الله يتذكر والله أنت الذي أنقذتني وجعلتني من أهل الصلاة المقصود يا إخواني وأخواتي أن تعظيم الإنسان لصلاة وحرص عليها إقامتها في أوقاتها إقامتها في المساجد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 اذا ما تقدر تصلي خمس لكن على الاقل يبقى بينك وبين رب العالمين علاقه يا اخي حتى يستقر على صلاته اسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر اسال الله ان يتعمنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر اسال الله ان يحفظ تونس من كل شر اسال الله ان يحفظ تونس من كل جانب اسال الله ان يصب على تونس الخير صبا صبا ولا يجعل عيشهم كد كد اسال الله تعالى ان يؤلف قلوبكم وليجمع شملكم وليجعلكم مباركين أينما كنتم والله العظيم إنا نحبكم يا أهل تونس والله إننا ندعو لكم وأنا والله العظيم من قبل زيارتي لتونس وأنا أحب أهلها كل من رأيته والله العظيم في, في الحج أو رأيته في العمرة وذلك قبل سنوات أربع وخمس سنوات أرى بعضهم أحيانا في في في أوروبا والله إنهم من أحب الناس إلى قلبي والله يحبكم برشا برشا وأسهل واسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم من محبة أبي جنات النعيم وأسأل الله تعالى وأنتم جالسون في هذه الشمس تحضرون محاضرة أسأل الله أن يظلكم بظل عرشه يوم القيام ابشروا بالخير والله يا أخواني غيركم يحضر في هذه الشمس لأجل أن المباراة ستبدأ بعد ست ساعات فيحضر مبكرة أو يحضر لأجل مهرجان غناء يريد مكان ولا يحضر لأجل تنزيع جواز أنتم حضرتم لسماع ذكر الله أي شيء أعظم من هذا والشمس من فوقكم والحر وأن جالس تستمع الذكر هذه قربة وفخر والله من أعظم الفخر لأهل تونس مثل هذا الاجتماع الطيب فأسأل الله أن يحرم هذه الوجوه على النار وأسأل الله أن يظلنا يوم يقوم القيامه بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل معي الأخي وحبيبي الدكتور محمد الهبزان له إليكم كلمة أيضا قصيرة لن يضيل الساعة الآن 11 يعني إن شاء الله على وحدة وحدة ونص ومخلص <تصفيق> أو خمس دقائق بدل الله حتى ما نطلع حسناً يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أهل تونس ونشهد الله تعالى على على حبكم في الله. أيها الإخوة تكلم أخي الشيخ محمد قبل قليل عن موضوع الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام ولها من الأهمية والمكانة الشيء العظيم. لكن السؤال أيها الإخوة إذا حافظت على صلاتك ماذا أستفيد حينما يصلي الإنسان وحينما تصلي المرأة وتحافظ على صلاته خمسا في مسجده ماذا يستفيد الإنسان أولا سأذكر لك أيها الأخوة الفوائد والثمرات من هذه الصلاة العظيمة جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على تكبيرة الإحرام أربعين يوما كتبت له براءتان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 وإن الله تعالى يحبك جاء في الحديث القدسي قال صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الآن لم يداف عنك من ليس القوات المسلحة ولا الجيش الذي يداف عنك هو الله جل جلال وتقدست أسمائه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالحرب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 وإلا إلى خير كهذه المحاضرات وهذه الكلمات النافعة وهناك أيضا فائدة أخرى أعظم وهي قال ولا إن سألني لأعطينه إذا سألت الله أعطاك وحتى لا يدخل في قلبك الريب والشك أكدها بلام التوكيد ونون التوكيد أهل اللغة العربية قال ولا إن سألني لأعطينه إذا سألت الله كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة أعطاك الله تعالى هنيئا لك هذا الخير إذا حافظت على صلاتك وأيضا قال ولئن استعاذني طلبت اللجوء إلى الله تعالى جاك شر جاك صاحب خطر ماذا تصنع؟ قال ولئن استعاذني لأعيدن يكفيك الله تعالى هذا الشر أذكر موقفا لأحد العلماء الكبار سفيان الثوري كان مطلوبا لدى الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور طلبه حيا أو ميتا فعلم أبو جعفر المنصور أن سفيان الثوري موجود في مكة قال لهم أحضره حيا أو ميتا ومن شدة غضب الخليفة على سفيان الثوري انطلق بنفسه من بغداد إلى مكة من أدل القبض على سفيان الثوري رحمه الله فلما علم الأسفيان قال له طلابه يا إمام الخليفة قادم إليك ويريد قتلك والقضاء اذهب عن مكان آخر اذهب إلى اليمن أو مكان آخر حتى لا يلقى القبض عليك قال فلما أكثر عليه الكلام ذهب إلى باب الكعبة إلى الكعبة ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم لا تريني وجهه اللهم لا تريني وجهه قال ابن كثير في البداية والنهاية ما دخل أبو جعفر المنصور مكة إلا محمول على نعشه مات وهذا ما حصل الإمام أحمد بن حمد رحمه الله مع المأمون وهكذا يا إخوة إذا استعدت بالله أعاذك الله إذا الحفاظك على هذه الصلاة هي تمر محبة الله تعالى لك وكذلك إجابة دعواتك وكذلك أيضا إعاذك من الشرور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 فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً هَذَا الْمَقُولُ كُلَّنَا نُرِيدُ الْحَيَاةَ الطَّيِّبَةَ وَأَيْضًا يَا رَبِّ فِي الْآخِرَةِ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُمَّ احْرِمْ هَذِهِ الرُّجُوعَ لِلنَّارِ اللَّهُمَّ احْرِمْ هَذِهِ الرُّجُوعَ لِلنَّارِ اللَّهُمَّ احْرِمْ هَذِهِ الرُّجُوعَ لِلنَّارِ وَأَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ دَارَ الأبرار. Ya Aziz, ya Rabb Tauf, Subhanak Rabbil Al-Gizatama yang Sifun, Wassalamu'alaikumur Rasulina, Walhamdulillahiyubil Alamin, Wassalamu'aliikum Rahmatullahi wa Barakatuh. Barakallah fiikum asalullah Taala. Ijma'ana wajakum al-khair, I'tibatna wajakum ala taatat, dan nampaknya Maksud Maksud Maksud Maksud Maksud Maksud Maksud Maksud Maksud Maksud Maksud Maksud Maksud Maksud Maksud إنصاتكم يغري بالمزيد والله إخوة وإخوات لكن لدينا ارتباط بأيضا لقاء آخر فبإذن الله تعالى هذه أول زيارة لي لتونس والله يعني إنني في غاية العجب حتى الإخوة ربما الذين معي في صفحة الفيسبوك بوك أو في تويتر رأوا أني كتبت أمس يعني عدة كتابات عن هذا البلد الطيب وكنت أقول يعني ما رأيت وأعجب مما رأيت يعني خلال هذه الأيام أنا ما وصلت إلا بالأمس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 ينبغي في الحقيقة أن تلاحظوا مثل ذلك أنا كنت أقول سابقا يعني دخول كتب محمد العريفي لتونس يعتبر جريمة يعني كانوا في السابق اللي يدخل مع الكتاب لمحمد العريفي ربما يسجن بسبب ذلك حتى أنه كان مرة أحد الإخوة يعني قبل سنوات يريد أن ينسق لي لقاء فكان يقولي يا شيخ كيف يعني نقدر نجيبك تونس ونلقي محاضرة انتفقت أنا وإياه على أن يكون عنوان المحاضرة الفن عنده شيكسبير <تصفيق> جد حتى حتى يوافقوا عليها الحكومة ذلك الوقت فقال فن عنده شيكسبير قلت يا رجال انت حط شيكسبير وانا بدخل ابن تيمية معاه ابن الكثير انت حط شيكسبير بس وانا بدبر نفسي اذا اجتمع الناس وجاءت الموافقة يعني قصارة ما فيها بيقولوا هذا لا يدخل البلد مرة ثانية يقول طيب الحمد لله حصلنا على تلك المحاضرة ف. جاء بيرتب معهم قالوا طيب بعضنا صورة الملقي هم الفنج كسبيرو محمد العريفي بعضنا صورة الملقي فلما جاء صورتي وإذا هو ملتحي قالوا تلعبون تلعبون علينا يعني شيكسبيرو فسبحان الله يعني لم أكن أتوقع يعني في حياتي سبحان الله أني سأتي وألقي في مكان عام هكذا آمنا مطمئنا في تونس هذا فتح من الله جل وعلا لكم فأنا أقول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 إن ألقى عليهم خطبا هذا حرام لن يقبلوا منه فجاء يوم من الأيام وقال أنا سأحضر العرس معكم اليوم وجاء وحضر العرس ووقف معهم يطبل. الشيخ ثم بعده في العرس الثاني قال بس صعب الحريم معنا وش رأيتم احنا نطبل لوحدنا والنساء يطبلن لوحدهم قالوا يلا تعال وصار الرجال لوحدهم يعني يطبلون يضربون بالدف والنساء لوحدهم ثم بعدها بعرسين ثلاثة قال طيب وش رأيكم بدل ما يكون طوال الليل ضرب بالدف ورقص خلونا نرقص لنا عشر دقائق والبقية نأخذ حديث حتى شوي شوي صار العرس عندهم محاضرة لكن أخذهم باللطف واللين والرفق فأنا أقول يا إخواني الحرص يا إخواني وأخواتي الحرص على الرفق بالناس والرحمة بهم واللطف هذا أمر مهم أسأل الله أن يحفظكم وأن يجعلكم مباركين والله إني أحبكم وبإذن الله تعالى هذه المحبة تقرب به إلى رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماوات. <تصفيق>